ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيدة راضية في جنة عالية لا تسمع في جلاغية في جعل جارية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 فيُعذِّبهُ اللَّهُ العذابَ الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم